موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وَإِذَا الْقُبُورُ بعثرت عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قدمت وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غرك مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الذي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 يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نائم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما نفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لل.